بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةٌ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٌ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةٌ بِأَيْدِهِ سَفَرَةٌ كِرَامٍ بَرَةٌ هُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَةٌ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 فَلِيَنْظُرَ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَابِنَ الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَ وَقَضْبَ وَزِيتُنَّ وَنَخْلَ وَحَدَائِثَ قوالب وفاكهه وابا متاع لكم ولانعامكم فاذا جاءت يَوْمَ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه